لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أغلالا فني إلى الأذقار فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم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 فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءوا رسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشرم مثلنا وما الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم إنا إليكم لمرسلون وما علينا منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آليا إي يردني الرحمن بضر لا تغنى عني لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون إني إذا لفي ظلام مهين إني آمنت بربكم فاسمعون طيلة دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعضه من, من جند من السماء وما كنا منزلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا, إلا كانوا بني يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون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 وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر للماء ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لشمس يوم نظل انها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم وايه لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون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 وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربين إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن من لو يشاء الله أطعنا إن إنتم إلا في غلا مبين ويقولون متى هذا الوعد متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة. إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون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 فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل في شون يعفن فكرون هم وأزواجهم في ظلان على الأغاي على الآرائك متقون لهم فيها فاكهة ولهم ما يبذون سلام قولا سلام قولا من ربي الرحيم سلام قولا من ربي الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 هذه جنّم هذه جنّم التي كنتم توعدون إسلواها اليوم إسلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقتل على إفواههم وتكلمنا أيدي وتشاد ورجنهم بما كانوا يكسون ولو نشاؤ لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاؤ لنسخناهم لما شقناهم على مكانة فما استطاعوا مضي وولا رجعون ومن عمرو نكس في الخلق أ فلا يعطون وما علمناه الشعر ما ينبرى إنه إلا ذكر وقرآن مبين لوضع ومن كان حيا ولاحق القول على الكافرين أو لم يروا أن خلقنا لهم أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعم أن خلقنا لهم مما عملت مما عيلت فَهُمْ لَغَمَارٌ كُونٌ وَدَلَّلَ اللَّهُ لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أ فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آل ي آلية اللع لهم يصرود لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جمدم محضرون فلا يحزم كقولهم إنا نعلم ما يسرعون وما يعلنون أو لم ير الإنسان أن خلقنا بأومن طفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا متناوله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رني قل يحيي الذي أنشأ مرة وهو بكل خلق عليم الذي دع لكم من الشجر الأخضر نرى فإذا أنتم من متوقدون أ وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلا بلا وهو الخلاق العليم إنما أمروه إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا ليقول له كون فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.